ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوعهم النجوى ثم يعودون لما عَنْهُ ويتناجون ويتناجون بِالْإِثْمِ والعدوان وَمَعْصِيَةِ الرسول وَإِذَا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله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 اشفقتم أن تقدموه بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا أو من غضب الله عليهم ما هم منكم، ما هم منكم ولا منهم؟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 من الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي نازل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وتدون منحة.